دايما نول القصة دي ومعلش اسمعوها تاني يعل واحد بس ما اسمعهاش ينتفع بها وان الشيطان لابن ادم كذبيبي للغنم ياكلها فكذلك ياكله فاذا كنت تسير في طريق ونبحك كلاب الراعي في كلب من كلاب الراعي كل ما تيجي تعدي ينبح عليك ماذا تصنع تقول ادافعك فإذا صحتك حدفت طوبه يجري ورا الطوبة لا طوبه رجع يجري ورا تضربه يجري وراك تضربه يجري وراك, وراك. من خيل استعن بالراعي يكتك كلابه اندعى الراعي الحاني يندع الكلب يقفل عليه وانتهت القضية. فكذلك استعن بالله يكتك شر السيطان قال تعالى ان الذين اذا مس ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا واما ينتغنك من الشيطان ينظل فاستعذ بالله ادى اليه فتحارب الشيطان بالاستعانة بالله وتحارب الهوى بتحكيم الامر المطلق بحيث لا يبقى لك هوى فيما تفعل تحارب الهوى بمخالفة الهوى وتحارب النفس بقوة الاخلاف يبقى اذا العمل نفس الى القلب يدور في القلب ما ينفذ من القلب الى الرب فيوقفك الرب فتحارب الشيطان بمقابل بالله وتحارب الهوى بمخالفته وتحارب النفس بالاخلاص وتحارب الدنيا بالسهد فيها اما اذا لم يجد العمل منفزا انت عملت عمل وما وصلت العمل للقلب. وبالتالي لم يصل الى الرب. ايه اللي يحصل? اسمع الكلام اللي جايدة? اذا لم يجد العمل منفزا وثبت عليه النفس. وثبت. النفس تروح اجمع العمل. فاخذته وصيرته جندا لها. صالت به وعلت وطغط فتراه اذهد ما يكون احبد ما يكون اسده ما يكون اجتهادا وهو عن الله ابعد ما يكون. يبقى بيقوم الليل ويصدح يذني. يبقى بيصوم النهار ويسهر يذكر. يبقى من قرآن وما يقترش يبطل تدخين. يبقى يذكر الله ومع ذلك يعصي مولاه. ليه? لانه حين عمل لما قام الليل ما وصلت القيام لقلب. حضرنا الدرسة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحومة. والتفرق بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محرومة. اعظ ما شاء الله لك وتغلاب الله قلبه حاضر مخبط قاشع وعينه تكاد تجمع وحاسس بالسكين. يخرج والدنب بالمسجد. الى امرأة متبرجة ينظر اليه. ايه السبب? لان الكلام اللي انادى عما ليعز على ظاهر القلب. على وش سأل فالتأديم وقتي سيد ما يخرج ويلطس الهوى الهوى عارفين الهوى مش الطراوة الهوى فحين ذاك ينسى كل ما كان لابد ان يجد كلامنا منفزا الى قلبك اللهم بلغ الخير قلوبنا وادم على قلوبنا الخير يا رب نعم لازم الكلام ينخرهم ايبك. زي ما قال لي لأحد الشباب قال لكلام زي الرصاص في قلوب زي النحاس. لا ان شاء الله يدينوا كلام لكلوب تقية. يصل الى القلب ينفذ. فاذا نفذ الى القلب دعو فيه وصل الى الرب. فاذا وصل الى الرب. راضي فاخذ بقلبك وناصيتك اليه. اللهم خذ ايدينا ونواصينا اليه. اخذ الكرام عليه. اما الاخر ترى حافظ القرآن ومع حفظ القرآن ما قدرش يبطل للسمناء. ليه? لان الناس تستولد على هذا الحفظ. فصيرته جندا لها افتخر انا فلان. افتخار. قروف عجب. عن نفس اتكرر الاخرين. فيصير العمل جندي القلب. يصير العمل جندي النفس تترفع به النفس. فتراه اعبد ما يكون. وهو ابعد ما يكون عن الله. اسمع كلام ابن القيم الخطير جدا. بيقول ايه؟ يقول له فتراه اعبد ما يكون. اشد ما يكون اشد استهدا ما يكون وهو عن الله ابعد ما يكون واصحاب الكبائر الظاهرة اقرب قلوبهم الى الله منه وادنى منه الى الاخلاص والخلاص فانظر يديك المثال فانظر الى سجاده العباد الزاهد الذي بين عينيه اثر السجود كيف اورثه طغيان عمله ان انكر على النبي صلى الله عليه وسلم. صح ولا لا? كان اسم الرسول يعان يخرج من ضغطئ هذا. قوم يمرقون من الدين كما تمرك الرمية من السهل يحقل احدكم صلاته الى صلاةه. كان اسم مهين? ذو الخويصرة التميمي. لما كان عبد زجت عبد علمت الصلف وش سؤال دي كده? ومع ذلك قال للرسول الله انتق الله اعدل فهذه قسمة لم يوجد بها وجه الله. لانه شاف نفسه. لانه ايه? شاف نفسه. انظر الى هذا السجاد العباة الزاهد الذي بين عينيه اثر السجود. كيف اورته طغيان عمله ان انكر على النبي صلى الله عليه وسلم واورت اصحابه احتقار صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى تلوا عليهم سيوفهم واستباحوا دماءهم. وانظر في المقابل الى الشريب السكيت. الذي كان كثيرا ما يؤتى به الى النبي فيضربه الحد على الشراب. كيف قامت به قوة ايمانه ويقينه ومحبته لله وتواضعه وانكساره حتى نهى رسول الله عن لعنته. من هذا نفهم ان طغيان المعاصي اثلا من عاقبة طغيان الطعاة. اخوتا كانت كل تلك مقدمات. تعالوا لندخل كيف نتوب حقيقة التوبة الرجوع الى الله ولا يصح الرجوع ولا يتم الا بمعرفة الرب زي ما ذكرنا واسمائه وصفاته واتاره اثار الاسماء والصفات في النفس وفي الافاق لا يصح الرجوع الا بان تعرف انك كنت فارا من الله اسيرا في قبضة عدو انت تعرف لكي تتوب لابد ان توق ان ما وقعت في مخالب عدوك الا بسبب جهلك بربك وجرأتك عليه فلا بد للتائب ان يعرف كيف جهل ومتى جهل لا بد للتائب ان يعرف كيف وقع اسيرا ومتى وقع لا بد للتائب ان يؤمن ان التوبة انما هي عملية شاقة. تحتاج الى مجهود كبير تام للتخلص من العدو والرجوع والفرار الى ربه الرحمن الرحيم والعود الى من طريق الهلاك الذي اخذه عدوه اليه لابد بد ان تعرف ايها التائل ايها التائل لابد ان تعرف مقدار الخطوات التي بعت بها عن الله لابد ان تعرف المجهود والعقبات والعقبات التي لا بد من الحرص على اقتحامها للعوده الى الصراط المستقيم لا بد ان تعرف ايها التائب انك انما اتيت من قبل نفسك وبسبب متابعتك لهواك لا بد ان تعرف ايها التائب انك اتيت من غفلتك عن الله وعدم احتصامك بحبل الله لا بد ان تعرف ايها التائب انك انما اتيت من حسن ظنك بنفسك وسوء ظنك بالله. صح? اخي العاصي. انما اتيت من حسن ظنك بنفسك. الرجل اللي بنسك سجارة يدخن يحسن الظن في السجارة. انها هتهدى اعصابه. ويسيء الظن بالله انه لو مسك المصحف اعطابه مش جديدة. فيكله الله الى نفسه فتسوء خاتمته. لو قلت ان تعرف انك اتيت من قبل حسن ظنك بنفسك وسوء ظنك بالله. اخي التائب اذا تبين لك ذلك وعرفت ان في طاعة نفسك عطى يوم معادك وان في عصيان نفسك نجاتك في اخرتك نجاتك في اخرتك وانك نفسك قد اعتادت سلوك طريق هلكتك والفت طول النفور والاسم ازاز مما يرضي عنك سيدك لا بد ان تعلم ان اول الطريق ان تقف مع نفسك وقتا بين ست وقفات. اول تصبرون تصلون اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا لا بد ان تعتم على تاديب نفسك بستة امور. الاول الوعظ والتذكير. ألزم قلبك العزم على تأديم النفس. والمواظمة على توقيفها. والإحاح على معاتبتها. والدوام على موعظتها وتذكيرها. كذر على نفسك الخطر الذي هي عليه. وانها لابد من المصير الى مولاها ستموت حكما وقد يكون الان كلها يا نفس توبي قبل ان تموت نادي نفسك كلها يا نفس توبي يا نفس توبي يا نفس توبي توبي قبل ان تموت فان الموت يأتي فجأة. ذكرها الاصحاب مات فلان. ومات فلان. ومات فلان. ذكرها مات رسول الله. فهل لك بعد ذلك من نجاة? يا نفس سترين كل اعمالك يوم القيامة حاضرة. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. الكل حاضر ووجدوا ما عملوا حاضرا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. يا نفس صبر ساعة ولا عذاب أبد. يا نفس هب إلى الجنة. ان قالت لك نفسك في اخر العمر كثير من الشباب يقول لك يا عم لما نبقى ادك ونبقى انتوب اما يبقى عند رفعين سنة خمسين سنة سيبني يتبتع سويا بيس اخر يقول هل يبادح اه فالح يتوق ولما يتزود فبيعيونه استنى يا ابني ما هو محمد حسين ده ما برضه ما نمشيش في في الطريق اللي لازم تتمتع اتمتع زيه وبعدين تعالى قلت سبحان الله اليس كل ما فرطنا علينا مكتوب هداك الله ابتداء الست تكون افضل لابد انك تمشي على السيطان ومن يدركك انك ستعيش تخيل مثلا ان الجد في اخر العمر نافع وانه موصل الى الدرجات العلاب. اليس قد يكون اليوم اخر عمرك? ولا لا? اليس قد يكون اليوم اخر عمرك? فلما لا تستغلين ايتها النفس بالاصلاح? من اوحى اليك بالاهمال? ما المانع من المبادرة? يا نفس! ما الباعث على التسويف? هل له سبب الا عجزك عن مخالفة سعواتك? لما فيها من التعب والمشقة? هل يا نفس? الواحد يكلم نفسه كده يبدأ يقول نفسه هل يا نفس تنتظرين يوما يأتيك لا تعصر فيه مخالفة سعوات? يعني انت كده مستني يوم تلاقي نفسك ما بتحبش الشهوات? تلاقي نفسك كده مخالفة الشهوات ده? مش هيحصل. هذا يوم لم يخلقه الله قط. هذا يوم لا يخلقه الله قط. لا تكون الجنة قط الا محكوبة. بالمكارم. ولا تكون النار الا محكوبة بالشهوات. لا يمكن ان تكون المكاره قط خفيفة على النفوس هذه الحال نتأملها بأعيننا كل نفسك يا نفس يا نفس اما تتأملين منذ كم تعيدين منذ كم تقولين غدا غدا غدا فقد جاء الغد وصار يوما فكيف وجدته كثير من الناس بيدخل رأي يا رب طب على عصرات المسلمين تقول لطوف يقول لك ان شاء الله في رمضان الواحد بيبطل استجيد طول النهار يبقى العملية سهلة وجيه رمضان وعزة رمضان برضو ما فيش. دي ينظر الى النساء طلبة الجامعة يا ابني طوف. يقول ان شاء الله في الاجازة عشان الواحد يبطل البلوة الزودة بتاع الجامعة دي. وتيجي الاجازة وتروح الاجازة وترجع للجامعة وتخلص الجامعة وعينه يتدب في الخاص. ما تدينه كثيرا من الناس يريد هو يعيسه للدنيا. عايز فلوس عايز فلوس. توب. بس شوية شوية امن مستقبلي. طيب امن أم مستقبله شوية شوية بس. امن مستقبل عيالي. اي امن مستقبل عيالك شو بس اما شو بس تحلم هنا وهكذا حتى يدخل القبر والطغيان يورث طغيان ومتابعة النفس تورث غضب الله كلها يا نفس اما علمت ان الغد الذي جاء وصار يوما ما علمت ان الغد الذي جاء وصار يوما كان له حكم الامس? ان اني اخاف ايتها النفس ما عجزت عنه اليوم فانت عنه غدا اعجز. صح? ولا لا? مثاله لو ان رجلا امير بقلع شجرة هو شاب راح يقل على الشجرة ان بصلها كده قال لها الشجرة دي كبيرة قوي خليها البكرة. ثاني يوم قال طب خليها للسنة الجاية. السنة بتعمل في ايه? تضعف قوته والشجرة تزداد رسوخ بالارض. ايه ذلك الشهوات? بطل تدخين. يقول لك على رمضان ان شاء الله يبقى تعيب إني. على مي رمضان يكون قد ازمنها فلا يستطيع تركها. بطل نذر. الشيطان اللهم انا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. يبدأ يفتح عينيه على مشاهد ما يقدرش يبطلها بعد كده. قلت لبعض طالبة الجامعة ياظني. انت يوم ما جيت من البلد. اللهم تبعى على عصوات المسلمين. لما جيت من بلدكم هنا في جامعه القاهرة كنت تعرفي عن البنات كنت تشوفيهم ايه ولا تبص على ايه فقلت انا انتوا فين كده دلوقتي بقى خاوي منع لا يستطيع فلو انه كانك من الاول لكان اما اليوم فلا يستطيع طول المدة يزيد الشجرة قوة ورسوخا ويزيد القالع ضحفا ووهنا فما لا يقدر عليه في الشباب لا يقدر عليه قط في المشيب فمن العناء رياضة الهرم ومن التعذيب تهذيب الزيب والقضيب الرطب يقبل الانحناء فاذا جف وطال عليه الزمان يصعب عليه ذلك. هذا هو السبيل الاول للتوبة. وقفة مع النفس. وقفة حقيقية بجد مع الوعظ والتذكير. وحضور تلك المجالس. ثانيا عزل النفس عن مواطن المعصية. اول ما يبدأ من التوبة اخي تغيير السلة. هو تغيير منطقة المعاصي. الرجل الذي قتل تسعة وتحين نفسا. قال له العالم ان قومك قوم سوء. وان في ارض كذا وكذا قوما يعبدون الله فازهف فاعبد الله معهم. اللهم اسمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والاخران. نعم. انك ينبغي ان تنتبه لهذا. لي? ان القضية تغيير السلة مهمة جدا. فاصحاب السوء لا يتركون. وخصوصا ان من ورائهم الشيطان. ان من ورائهم الشيطان. ألم تر ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا فالشياطين وتؤذ العصاة إلى المعاصي أثنا تدفعهم دفعا تسوقهم سوقا تقولدهم قودا تناسروهم أيها الحبيب بالله نعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الشيطان لن يدعك تتوب. سيتاهدك. وسيقف لك بالمرصاد. وسيستعمل كل اسلحته. من معارفك. واصدقائك. انك تذكر. وانا اذكر معك. يوم كنت تجلس على المقاهي. وتصاحب سلة السوء. كنت تدخل الى بيتك بالسلة. امك ترحب وتعمل تعمل وبك يعد معاهم والقعدة تبقى زي الفل. يوم ما استزمت وتفت. وقال لك يا ابني انت هتودينا بتاية? احنا مش قد بتروع امن الدور? لا. دهنك لا. ساعد ما تدخل باتنين سنية? لا. انت هتعلن هواكر ولا ايه? لا. ان فاش كده يرجع? مش ممكن? لا احنا مش وق. وهكذا الكل سيحاربك. سيجاهدك. حتى نفسك ستبدأ تولد عليك النفس صور المعاصي القديمة تلاقي نفسك رائد مرة كده وبتسمع عند حفظ صورة البقرة وبتكرأ صورة البقرة تفاجئ راح تدخل عليك النفس بصورة البت اللي انت كنت بتحبها وتمشي معاها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ايه اللي جابك التعادي نعم انه لن يدعوك. فلذلك كل ما يذكرك بالمعصية فترك وهجره وهاجره. اصحابك الهدام غير رقم التليفون. غير عنوان البيت. غير طريقك. غير معاملتك. ساعة ما يجي قابلك? يقول صباح الهانة. والسلام عليكم يا اخي. قالك ايه اللي جرى لك؟ تقول لي والله عرفت ربنا وحذرني من الشياطين اللي زيك ربنا يكف عليك يقولك بس يودي كهنه تقول لي يا عم ايه انا كده هنفاره ما تجينا مش هيربي توب معلش نفروا دلوقتي وانا بلم وانا بعدين بس بعيد عنك انا عايز انجو بيك انت الاول اما اذا مددت له يد العون اهلا يا حبيبي سيك ده والله الاسلام جميل ويريد نتوب يقول لك يا عم ده هي يومين وهكلنا، ثاني انا عارفك عارفك انت مش هطيق يا عم انت بتاع صلاة برضو انت بتاع مزجد ده انا عارفك فين ايام البيت اسمها ايه والشقة اللي اسمها ايه والجنينة اللي اسمها ايه والسجاير اللي اسمها ايه, اسمها إيه؟, اسمها إيه؟ والت... انت فاكر يا راجل، حد يسيب الهانة اللي احنا فيه دا ويه وتروح نتعقد مع السنية بيحصل يا سباب. ايوة. فلذلك اول ما يجيك صوته. اهلا يا اخي. يقول لك انا عايزك في وسواء. قل له ايه? عندنا درس النهاردة. طب انا عايزك بكرة. لا. ده بكرة انا عندك يا ليل، من بعد العشاء لحد الفجر هصلي متين ركعة. خلاص بيش بكرة بعده. تقول له ما حاليش اصوان النووي بقى الليلة اللي بعدها على ختمه. هارة قرآن كله في يوم. جواد الجنن بقى مش ماذا? فييقسوا منك فيتركك. كما قلت لك اياك من تلبس ابليس. يقول لك لا انت دعوة. ادعوه. انت في بداية تفتح. مالكش لكش دعوة بالدعوة. ما لكش دعوة. اسبر اترك ايضا المعاصي. لان لما اقول لك اترك ايضا المعاصي ما تقدرش تسيب الكلية. ما تقدرش تسيب بيتكو. تسيب شايتكو. ما ستضطر الى التعامل مع هؤلاء. ففي البداية خذ طريقا غير طريق عزل النفس عن مواطن المعصية. نصيحتي لك حبيبي في الله. الزم الصمت. حل بينها وبين من يسغلها. اياه. والمعارك الجانبية. اياك والمعارك الجانبية. ساعة ملحيتك بدأت تطلع شوية كده. بدأ ابوك ينظر لك شجرا وامك تبصي لك كده وتحط ايدها على خدك وتقول لك ايه يا ابني? انت ناوي على ايه? ما تقول ش ايوة اللحية فارت? انت بتكاهل نبي ولا ايه? انتوا كافلت? ايه الهسوق ده? لا مش كده وانما بسئد امك وقبل رأس ابيك وقول لهم احمدوا ربنا ان ربنا نجاني من النار لعلي انفعكم يوما ما اوعى تكم معارك في البيت مع اخوك واختك وابوك امك وجارك وجارتك وزميلك وزميلك فتلهيك المعارك عن اللجء الى الله والسير اليه ما تفتحش ابواب معارك. اي سؤال تبدي الباب يا ابني هي اللحية دي فرض. قل له زيك يا بويا والله يوحسني ده انا بحبك. الا بتلبس مأس كام عشان اجيب لك جزمة. غير السكة. غير طريق ما تفتحش ابواب معارك. يقول لك يا ابني هي الصلة ما تنفحش الا في الجوامع بتاع السنية اللي بيطولوا دول. قل له يا سلام يا ولدي ده انت اللي لادي لو مسكت معايا المصحف واعدنا نقرأ ربعين. ده انت هتحس بجنت ربنا في القرآن ده. ده النبي. وقعد يحكي له بقى عن النبي. صلى الله عليه وآله وسلم. اما اذا اقمت نفسك مقام المفتي. ويقعد اللحية فرض. اه فرض. الدليل والدليل كذا كذا. وابن حسر الحسكلاني والشيخ ناصر الدين الالباني. وابن تيمية. وابن وهتعملني فيها ابن تيمية حضرتك. انت لست بالتوب ما تنسغل في هذه العمور. اطل الصمت. وازمن السكوت. ولا تخض مع الخائضين. جنب نفسك الزلل. وابتعد عن الخطأ. وانكسر لله. لا تطغى. لا تتكبر. اذا رأيت العصاه. فاذكر قول الله كذلك كنتم من قبل سمن الله عليكم. فقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا ثالثا. من حدلك اقلب الشريط.